دنيا بزينت الكواكب وحفظا من كل شيطان ناري لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهُمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّا نَخْلَقُنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بل عجبت ويسخرون وإذا لَا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو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 ثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَأَذْرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَنَجَّيْنَاهُمْ وَنُوحِي إِلَيْهِمْ فَلَمَّا عَنُوا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَعْمَهُونَ نَجَّيْنَاهُمْ وَهُوَ واجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجد المحتمين إذ قال لهم اتقوا لاني ما لا تعبدون فإذ كان آمنه تندم الله كل دين كما من نكون ربها لمن فنظر نظرا من النجوم فقال اني ساقي ستتولى عنه نذير ترى الى الهتهم فقال الا تاكلون لا تظلم لا تنفقون تروعون عنهم ضربا باليمين فاقبلوه الى يديكم قال اتعذبون ما كنتم تحسون والله خلقكم مما تمنون قال الذين هم الدنيا من في الجحيم فَأَرَادُهُم كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَشْقِيَاءَ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ جُنُودًا إِلَى رَبِّي فَهَدِّمُوا ۚ رَبِّ هَٰذِهِ لِنُخَالِقِينَ فَبَشَّرْنَاهُمْ بِغُفْرَانٍ حَسَنٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي هَرَسْتُ مِنَ الْكِبَرِ ۖ أَلَمْ تَرَنِ الْعِتَابَ طَالُ قال يا ابا تفعل ما تؤمر فتدنني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وصله للجبيل ولا ديناه ايها ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا تذلك نجزي المحسنين ان هذا البلاء والدين وقديناه بذرح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وكذلك نبيه المحسين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق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 وهديناهما الصراف المستقيم وترتنا على الإمارة الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجد المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إليا سلامنا المرسلين إذ قال لقومه ألا تستقلون فتدعون ذعلا وتدعون أحسن القالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمشبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الواسين إن وكذلك نجد المحسنون إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوقا لمن المرسلين إذ نزيناه وأهله أجمعين إلا وعجوزا في الغادرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالعلمين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 فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ شَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَسَتَفْتِئُهُمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ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 وَإِن نَّجْدٌ دَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَأْوَى لِلْمُنذَرِينَ